يا سيد أنا مبارح بالصدفة شفت الفيلم اللي أنت حكيته ياه شفت ياديه الفيلم ده سبالة بالعكس ده فيلم رقيق كده وvery very very very romantic ما أنا قلتلك كده كنت عتضربيني بالكرسي أنا فعلاً اتأكد إنك إنسان بتفهم ومشاعرك جياشة وفتفاضة وفزيعة كده في كل حتة أنا في كل حتة إزاي يعني شفت السفاه وهو بيقتل البنت؟ ايوه! ده كان بيقطعها ترونتشوت بالسكينة! ايوه! خد بالك بقى! لما البنت وهي بتموت قمت رامت ناصرة على حبيبها! ولقابتها مأطوى! ومناخرها بتنسل! لامي! ياي! يا اتصار رومانتك! آه! الفيلم مؤثر جدا أولاً الولد صاحبها ده فاكرها لما رقبته طارت وطلع دم من كل حته واتضحرجت عالسله اه مش ممكن ده اكتر مشهد حبيته <تصفيق> واضح ان احنا فعلا هنبقى اصحاب انتي احنا خلاص احنا خلاص بقينا انتي طيب مش هتقولي بقى انتو بتعملوا ايه في الجنيه ده هو انتي عايزه بقى تجرجريني في الكلام ايوه انا عايزه اجرجرك في الكلام والفيلم بتاعك ده فيلم يقرف وزباله يا سليمان يا سليمان ايوه يا استاذ روح عندك صلاح بسرعه صلاح محدش ينفع ينده صلاح بيتزق بس سليمان ايوه يا دكتوره روح شوف شغلك يا سليمان وسيبك منه حاضر ايوه يا سيد هتقولي بقى ايه اللي بيحصل في الجنينه ولا أزعل منك يا حبوب ولا زعلي وحش أنا حبوب أنا حبوب <تصفيق> أنا أقول كل حاجة يا حبوبه <تصفيق> أنا بصراحة مش مصدقه نفسي أنت تعمل تعذيرات زي ما يكون أنت اللي عملت التصميم يظهر أدهم كان عنده حق أنا مش فاهم إزاي الغلطات دي عدت علي عدت عليك إزاي قصدي عدت على أدهم مش هو برضو اللي عملك التصميم ايوه بس كفاية ان التصميم بتاعه خلى المراسة ترسع علينا هو انت مسافرة شرم الشيخ ايوه بابا عايزني تشوف الارض اللي هتتعمل عليها المشروع الطبيعي بصراحة كان نفسي اجي معاكي بس للأسف زي ما انت شايفة رجلي مكسورة مش هينفع اصل المشروع ده يهمني قوي قوي وانت تعرف ايه عن المشروع عشان يهمك اصلا ولا ما يهمكش انا اعرف كل كبيرة وصغيرة ازاي مين اللي قالك مهندس حازم اتكلمني عنه كتير وعرفت قد ايه هو مهتم بيه اسمه مهندس حازم هو اللي خلاني احب الهندسة اكتر ما انا بحبها مم. كنت بستنى المحاضرة بتاعته بفارغ الصبر عشان انام فيها ايه؟ عشان اسمحها واركز و... جامد أما ليه معرفش خليني حبها عشان انتي مش عايزة اسمحلي بقى الحب ده غير إرادي يعني لو عايزة حبك أقرر أن أنا أحبك فصحى منه ما ليه نفسي بحبك ايه كلام لأيه كلام ده هو فعلا ايه كلام أنا فهمتش منك أي حاجة من اللي انتي قلتين عمومك جربي جربي دي نظرية مضمونة مية في المية بص انت أشاطر في الهندسة بس اسمحلي بقى أنا مش معاك في اللي انت بتقوله عن الحب طب أنا عندي إيه رأيك نعمل مع بعض اختراح ما رأيك؟ تحب انت الهندسة بشكل مؤقت؟ لحد ما المشروع ده يخلص؟ هفكر من خير تفكير بقى انت دلوقتي حتسافر شرم الشيخ وحتشوف الأرض على الطبيعة ومعاك التصميم اللي هنفترض حنفترض إن انت اللي عملها كده وكده يعني يعني يا بقى تفرحي انت او يا كده وكده صوت او ماشي تخيالي بقى ان كل حتة في التصميم ده لما تتنفذ هيبقى شكلها ايه صلاح معلش انت هسألك سؤال يعني هو انت عندك انفزان في شخصية انا ليه اصلا يعني طول الوقت بتحذره بتتاريه وقال يعني خفيف يعني بس لما نيجي نتكلم بقى في اي حاجة تخص الهندسة تبقى بريئة امتاني بتتكلم جد كده وتبقى بليل حماس وحب طيب انت يعني. بتحبي ايه مش عارفة انا متلغبطة جدا وبجد يعني انا مش عارفة انا عايزة ايه بالزبط بس انا عارف أنت حتقومي دلوقتي تحضري شنطتك عشان تسافي شرم الشيخ فعلا أنا لازم أمشي قبل بابا ييجي من برج العرب عن أزدك مرسيا صلاح فداري برج العرب هم عملوا برج العرب يا حسين يا حسين, يا حسين! أيوة يا اعتماد أيوة سامي أنا واحدة بس بغير هدومي أنت عايش هي اعتماد أنا مش مبسوطة يا حسين بس ليه اعتماد كفاال للشر ده أول رمضان يهل علينا وصلاح مش معانا ايوه ما كفايه عليه القعده هناك شوفي احنا نحضر بكرة عيد ميلاد ياسمين وناخده واحنا ماشيين أيوة يا حسين بس البوت شكله مبسوط هناك يوه يعني هيعيش العمر كله هناك يا اعتماد اه على الأقل لما يفك الجبس يا حسين ايه يا حسين حسين حسين انت انت استاذ سواق عربيه ولا ايه <تصفيق> انا مش عارف يا اعتماد هو لازق هناك ليه ده الفيلا نفسهم طول الوقت في مفيش الواد الصغير اللي قاعد معاه انا قلبي حاسس كده ان صلاح عينه من ياسمين ياسمين هي فين ياسمين دي ده احنا بنلمحها بالصدفه في الفيلا عموما انا هتكلم معاه ولو كان ناوي يقعد كم يوم اعمل حسابك احنا هنفطر معاه كل يوم حاضر يا اعتماد وحنشتلي فنوس كبير وشوية زينة ونعلقهم في الفيلا حاضر يا اعتماد وهنعمل ايه في السحور يا حسين بولك يا اعتماد أه. قومي حضري شنطتك وروحي عودي مع ابنك واطلعي من نفوخي عندك حق يا حسين يا فاطمه فاطمه صباح الخير يا استهانه صباح النور يا فاطمه ام الفين عمر بيفطر في الجنينه مع الاساس صلاح مم. طب والمهندس حازم خرج امتى من بدر يا استهانه طب بقولك ايه يا فاطمة الفيلا لسه مش نظيفه ده انا طلع عيني من صباحية ربنا فيها هم مش العمال مشوا خلاص هم غاروا دول كانوا مدهملين الفيلا استهانم طب يلا يا حبيبتي زباتي الفيلا زي ما كانت وأحلى عشان النهاردة عيد ميلاد ياسمين قبل ما تفرحوا بيها كده إن شاء الله وتشيلوا عيالها انت عايزه تكبريني ولا إي يا فاطمة يا سلام يا استهانم ده جي بسم الله ما شاء الله عليك اللي يشوفك يقول أخت الست ياسمين <تصفيق> لا لا مش قوي قوي كده يعني ما تسرحيش بيا بالجامد يا حبيبتي أعمليلي نسكة فيه حاضر من عناية برافو عليك يا ياسمين برافو التعديلات هيلة زي ما كانت في دماغي بالظبط بجد يا بابا عجبتك طبعا عجبتني يا حبيبتي لا ويه خلصنا إجراءات التوقيع وهنبتدي التنفيذ فورا مبروك يا باب يا ريتها وصوت بني بقى ياه أنا النهاردة بس بقيت أسعد واحد في الدنيا عشان اتاكدت إن بنتي مهندسه عظيمة البركة فيك بقى يا باب طيب قوليلي يا حبيبتي هترجعي مصر على الساعة كام؟ ياريت ما تنساش عيد ميلادي بقى ها وانا ادرب كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة يا اجمل مهندسه في الدنيا وانت طيب يا حبيبي ها ها يا سيد اخرت كده ليه ها جبت الكلب <تصفيق> ايه رايك ايه ده إيه بورس ده يا سيد؟ إيه بورس يا عم؟ ده كلب دوبرمان أصلي دوبرمان إيه؟ ده بورس ده جبته من علي سقف ده انت متأكد يا سيدم ده كلب ده اتفرج عليه لما هي حارس، وأنا عارف الكلب ده على فكرة انت جبت كلب ده من الخرابة اللي ورا العمارة بتاعتنا صح انا عارفه لا المخباه كلاب الخرابه دي كلاب اصليه بس انت بس اللي هاوي كده منظره يعني غيرته من خرابه ده كلب الخرابه يعني لهوي الخرابه ده وقت من غير كلب والكلب من غير خرابه يخرب بيتك يا عم اسكت اسكت اسكت في دقي يا عمر يا عمر ايوه يا صلاح تعال تعال قرب بس ايه رايك في العرسه دي واو. هو ده الكلب يا صلاح بصراحه إنه كلب يعني الله أعلم. بس هو حيبان كمان سنين لا لا عشان ما ملقشش البيت لما يجي ينام يبقى دخلوا البيت دلوقتي خد فاطمه تحميه وتاكله وتشربه وسيبه يلعب في الجنيه ماشي تعالى عملت عامله سود يا سيد ربنا يستر ربنا يستر مهم بقول لك ايه ها تفتكر البلكونه هتعجب ياسمين بصراحه بقى انا مخنوق من موضوع ياسمين ده اولا انت خضتني ثانيا ليه مخنوق ليه موضوع ياسمين يعني انت كنت قاعد معاها في قط المكتب يجي 3 ساعات ما قادر ما قادر ما قادر, قادر. تقول لها الحقيقه وتخلص فكرت فكرت فكرت يا سيد فكرت أكتر من مرة فكرت ثلاث مرات زي ما قلت لك من شوية بس خفت لكل حاجة ببوز ده أنا ما صدقت يا سيد إنها ابتدت وتأخد وتدي وتأخد وتدي وتدي وتأخد وتدي معايا في الكلام كده وخفت تفتكر يا سيد لو اسميني عرفت الحقيقة هتديني بالجزمة لا هي على حسب هي لبسة إيه فرج لها يبقى أنا هحاول أقول لها الحقيقة وهي حافية ازيك يا عاصم؟ اهلا يا شاهي اخبارك ايه؟ يعني انت بتسأل قوي عن اخباري؟ ده حط صلاح بطلتي تيجي تشوفه انا باجي يا شاهي بس حضرتك مش موجودة دايما انتي والباش مهندس حازم خلاص انا هستناك النهاردة في عيد ميلاد ياسمين بجد كل سنة وهي طيبة لكن حصل ايه في الدنيا؟ انا فاخر اخر عيد ميلاد عملته لياسمين كان عندها كده يجي عشر سنين <تصفيق> أبقى كدبه لو قلتلك إنها فكرتش دي فكرة حازم كمان حازم لا لا لا لا لا ده أكيد في حاجة مش طبيعية في حياتك <تصفيق> ماتحكش عليك يا عاصب من ساعة ما صلاح دخل الفيلا هو واهله والناس الزراف دول في حاجة مش طبيعية ابتدت تحصل في حياتنا حاجة ايه بالظبط؟ مش عارفة بالظبط بس هي حاجة كويسة مش وحشة ايه رأيك بها <تصفح> ما تتبني صلاح يا سلام معنا ما خدش منك غير التاريخ حستنك بالليل ويريد تجيب معاك تونسة في ناس أوكي سلام بابا عجبته التعديلات قوي قوي قوي يا فريق طب كويس يعني صلاح ده طلع بيفهم هو كمان انا دي تقلق يعني الكعب الفئدهم بالصدفة ويطلع مهندس شاطر ويعمل تصميم ما حصلش وصلاح يعمل تعديلات وبرضو يطلع مهندس شاطر تفتكر دي صدفة؟ بيني وبينك دي ولا في الأفلام في حاجة بقى مش مفهومة بين صلاح وقدها بحاجة كده لك إيه يا سمين بقى احنا هنشغل دماغنا ليه؟ مش المهم من الاثنين ساعدوكي علشان تطلعي من المطبب بتاع التصميم؟ أيوة بس أنا مش مستريحة للي حصل ده أنا لازم أقابل قدها مفاعلة بفرصة بس عندي إحساس كده إنه بيتهرب مني بصي أنا عندي فكرة. ايه هي قوليلي عليها بسرعه لما ننزل مصر نطلع عنوان شركته من الدليل ونطب عليه بالظبط كده ما تجيش بقى هتجيبيلي ايه عيد ميلادي يا سريدة هجيبلك ايه عيد ميلادك حاجة حاجه بصي حاجه جديده بقى حاجه جديده خالص خالص هجيبلك عنوان ادهم الاباصيري من الدليل يا بخيله يعني انت غويت بهدليني معك يا اعتماد يا اخويا تحتاش وتتبهدل رمضان كريم ما يا فانوس واحد يا مدام اعتماد شيل وانت ساكت يا سليمان انا سمعت ان الناس دايما بتعلق فانوس واحد اه دي الناس الطبيعية لكن احنا نعلق فانوس واثنين وثلاثة الفيلا كبيرة يا حسين لازم هيجي اربعه فوانيس هي فيله ابونا اعتماد ده اصحاب الفيلا ولا على بالهم حاجة ابدا دول تلاقيهم ما يعرفوش ان رمضان بكر أنا من ساعة ما اشتغلت مع المهندس حازم ما سمعتش إن رمضان جاء عندهم إيه الحال بقى غير الحال صلاح جاء الفيلا ونور البيت وجاب الخير معه جاب الخير معه أخذ بألك أسليمان آآ صلاح حط رجل المكسورة في الفيلا صلاح الخير الحمدلله على السلام الله يسلمك الله هي الفيلا ظلمك كده ليه؟ صلاح الخير برعاية فودفون en ik weet het, en ik weet het, en ik weet